بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وغمجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر أئذا نكر في فذلك يومئذي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 جنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقد فقتل كيف قد ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم ثم بس ثُمَّ ثم ادبر واستكبر فقال إن هَذَا هذا سِحْرٌ سحر يؤثر إن هَذَا هذا قَوْلُ قول البشر ساصليه سقر وما مَا ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها تسعه عشر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 الكتاب والمؤمنون ولا يُرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا الذين في قلوبهم ما والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء وما يعلم جنود ربك اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ لِتَدْرُسُوا وَلِتَسْتَأْنِسُوا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَمَا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 ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائطين وكنا نكذب بيوم حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فروت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم صُحُفٌ مُّنَشَّرَةٌ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يشاء